124-فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين 125-وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء